السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ل أما بعض فمرحباً مرحباً بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحباً أخرى تسأل إحنا إحنا بالألوان أولا سبب الأولاني أكيد أي أكتار فمرحبا مرحبا مرحبا بكم مرة مع ربما نتكلم الموضوع موضوع من مكان العالم بإخواني تاني الناس إحنا نقينا السلسلة بالذات السبب بعض كوكب بعض سببين عن يعني يعيش في أي مكان في حيئة حيئة ولكن لين لي ده كل كله أ ك ي د حاسس ان في ف ج و ة كبيره جدا من النه بين القول وبين العمل بين ا ل إ س ل ا م وبين الاخلاق محتاجين محتاج حضرتك أننا فعلا أكيد أنه أ ن ا عايز أ ع ي ش ا ل أ خ ل ا ق دي كلها ومحتاج اشوف الاخلاق من الناس كلها قدامنا محتاجين النبي خلق النبي أرض النبي عشان نقرب ك تعال ر واكتر من حبيبنا من محمد صلى الله ل وسلم ي ه اخوي بأحبكم الي وحبيبي ك ا ل ع ا د ة بنركب س ف ي ن ة الفضاء ونطلع عشان نوصل لكوكب جديد نعيش فيه معنى جميل وخلق جميل تعالوا نعيش ا ل ن ه ا ر د ة مع كوكب الرضا الله اكبر اللهم ارزقني واياكم الرضا يا رب العالمين اخوي وحبيبي ن ع م ة ك ب ي ر ة جدا ان انت تكون راضي عن الله سبحانه وتعالى وراضي عن, قضاء الله وراضي عن الرزق و ا ض عن ر اللي ربنا بيثقه اليه ا ا وراضي حرمك عن امر الله ي جوزك ما ا ا ونهي ت ان الله سبحانه وتعالى العالمين. تعالوا حبايبي واخواني واخواتي نتعرف ع ل ى سكان كوكب الرضا أ ك ي د أ و ل قصر اللي يمكن ننساه أ ب د ا أ ب د ا أ ب د ا اللي هو قصر سيدنا أيوب عليه ايوب ل ل س ا م ع على ن ربنا سيدنا ي اللي في ي المثل الصبر البلاء ضرب به على أ عليه السلام ابتلي يا جماعة بمرض شديد جدا جدا أتتخاروا بمرض زوجته لكم المرض لدرجة شديد في سنة قاعد أنه أن 18 قالت له أ ل ا تدعو الله أ ن ت نبي كريم أ ل ا تدعو الله عز وجل أ ن يرفع عنك البلاء فقال لها بكل, يعني بكل حياء وخجل وحب لله سبحانه وتعالى قال لها لقد عشت في العافيه سبعين سنه وعشت في البلاء أبالك أني أرحم الراحمين. مجرد ت ن وأنت ي الراحمين أضر أرحم م ان هو بس يعني بيعرض بالكلام كده انه يعلم مدى س ع ة رحمه ة ا ل ل س ب ح الله ن ه و ت ع ا ى ويأتي ا أ بأن م من المولى ر يركض ر وجل ل عز ج ب هذا م ت سبحانه ا وشراب منها منها الشفاء الله ر فيضرب برجله فتمبع عين يشرب د منها ويختسر منها ويكون فتمبع بإذن ب عين س وتعالى أركض برجلك مختسر بارد وشراب جداً جداً صبر سيدنا أيوب كان يضرب عجيب أيوب وجل جدا جدا الشفاء المولى هذا سيدنا من ويأتي عند شيء عز ب القصر م يوم ث ل الى ل ي يقولك ا م ة عنده ب زي صبر التاني السلام الجميل اللي طبعا مانقدرش ننساه ابدا ب ر ض و قصر عروه بن الزبير كان يعني الحقيقة عروه بن الزبير يضرب العجيب جدا جدا يا جماعة في الزبير شديد اللي اين الصبر عروة باختصار بالمثل بن جدا جدا جماعة جدا كل اللي حصل له إيه؟ ل ن ه كان في ز ي ا ر ة ل أ م ي ر المؤمنين عبد الملك بن مروان في بلاد الشام ويقال ان ه كان في ز ي ا ر ة للوليد بن عبد الملك فالمم له زيارة فاثناء ل ا ل ز ي ا ر ة دي حصل له ب ل ا شديد جدا جاله مرض يعني شبيه بمرض الغرغرينا و أ م ر الطبيبه بقطع رجلهم فما كان منهم إ ل ا أ ن قالوا, قالوا له ن س ك ي ك ك أ س ا من الملقط ح ا ج ة كده زي م خ د ر ة يعني علشان حتى لا تشعر بالم أ ل م ق فقال عقلا ط ع لا والله لا أذهب ن ن ح ي ه القطع ل ولكن دخلتم الصلاة ه انتظروا إذا حتى بدأتم في في رأى بالنهار فكان بيقرأ جملة ما يقرأه من الكرآن فكان ما جملة من عرو جزء كل ي م شيء ي ع بن جدا ي ع ي نصف الزبير ر تقريبا آ ن بن ا عروة ل لم يترك الصيام حتى في اليوم اللي مات فيه وجعلت ق ر ة عيني في الصلاه ام يصلي ويناجي ربه عز وجل وبمجرد ما سجد لله سبحانه وتعالى ب د أ في قطع رجله ب ا ل م ن ش ي ر ف أ غ ش ي عليه يوما كاملا فلما أ ف ا ق قال له الناس أ ح س ن الله عزاءك في رجلك و أ ح س ن الله عزاءك في ابنك يا إلا خبر ربيت لابنه حصل قالوا فقد رفسته دابه ب من د و الخليفة فمات فما كان ا ل ل زبير رضي عروة من بن عنه و ر ح من ه الله ا س ب ح ه و ت ع ا ل إلا أن توجه إلى ى رحمة من يسمع واسعة توجه أن د ب ب ا ل ن م ل السوداء ة تحت ص خ ر ة ا ل ص م ا ء ف ي الليلة ل ظ ل م ا ء وقال اللهم لك الحمد لك إ ن كنت قد أ خ ذ ت فكم أ ع ط ي ت و إ ن كنت قد ا ت ل ي ت فكم عافيت و أ د م ن ن ع م ه قبل ا ل ك م قال أ ع ط ي ت ن ي أ ر ب ع ة أ ط ر ا ف و أ خ ذ ت طرفا واحدا و أ ع ط ي ت ن ي أ ر ب ع ة أ ب ن ا ء و أ خ ذ ت ابنا واحدا فالحمد كفاية كفاية فالعمر تكفي فاحشة والحمد إذا والحمد الرضا كما لريبة ولا ما أصابت لله لله لله يقول لريبة حملتني لحو رجلي وأعلم حتى مش مش ثم مدد بعد أنشد أنه ترضى رضيت برضو أ ص ا ب ت ن ي م ص ي ب ة إ ل ا وقد أ ص ا ب ت فتى قبلي ي الثاني الزبير رضي ده كان رحمه الله رحمه الله رحمه الله. علادك الأثر ابن لعروب وهو لصحابي صحيح جليل عمران الحسين في قال وظل ن وأن أنهى أمتي عن الكي فمنع نفسه ب ي عليه أمتي الكي الكي صلى الله وسلم قال عن و متوكلا على الله عز وجل ي أ خ ذ ب أ س ب ا ب أ خ ر ى غير الكي إلى أن الملائكة أن جاءت ف ي كل ي و م عند ا ل ص ح ر ك ا ن ت بن حسين ه و ت ل ل م ع ه يقول عمر المطرف ي ق و ل له أ ا أ ع ل م ك ب أ م ر لعل الله عز وجل أ ن ينفعك به قال أ خ ب ر ن ي قال إ ن ه قد سلم علي ا ل م ل ا ئ ك ة كل يوم بتسلم علي فاكتويت فلما اكتويت ذهب التسليم في ل فلما م ا تركت فلما تركت ك عادة تسليم م ر ة أخرى ر في و ا ي ة ت ا ن ي ة ج م ي ل ة جدا عن أ ن عمران بن الحسين كان جاله مرض الاستسقاء في البطن وقعد وحفظكم ويش دوت عملولوا قعد جماعة يعني على الفراش لدرجة إنه يتحرك لدرجة إن هم يعني يعافينا عليه لدرجة أداش لدرجة فدخل يا الخير يحفظنا يا في مريض في طريح يتحرك في السرير ربنا فيكم من أجل يقضي ربنا البلاء الفراش ما ربنا أجل مسلم أنهم من سنة فتحة كل وأقول على رب مطرف أنه أنه حكته فتح جعل عمران لحال الحسين يبكي ابن ف قال لها الذي قال عمران ما يبكيك تلك ا ل ح ا ل ة ا ل ش د ي د ة التي أ ن ت عليها يعني انت أ ن في ح ا ل ة ج د ي د ة جدا ف أ ن ا صعب ا ن علي ان أ ن تبقى ت في ا ل ح ا ل ة ديالك ق يا أخي هون ع ل والله أحبه لو أحبه اللي ربنا يحبه أنا بحبه. لو ربنا يحب إن أنا الحالة لله لنفسي أفضل على أحبه أحبه يحبه بحبه إن أن يحب ب ف سنة دي ي تمت قال ى إلى حبيب قلب أن ن أكون في ا ح انا ل اللي ة ر ب ح ب ه احدثك لي بحديث لعل الله أ ن ينفعك به ولكن أ ك ت م عني حتى أموت يعني خليك ك اموت ت ق و ل الحد خالص ما, قال ما هو؟ قال ان ا ل م ل ا ئ ك ة تزورني كل يوم في ا ل ص ح ر فانس بها ب س ت أ ن س ب م ل ا ك ة الرحمن وتسلم علي ف أ س م ع تسليمها ف أ ع ل م بذلك أ ن هذا البلاء ليس ب ع ق و ب ة و إ ن م ا هو سبب تلك ا ل ن ع م ة ا ل ج س ي م ة التي ت أ ت ي ن ي من عند الله سبحانه حسين ابن وتعالى كان القصر التالث الجميل لعمران ده اللى توكل على ل التوكل النبي ل ه حق وقد ذكر ص الله عليه السابعين وسلم في السبعين الف لو في تفتكروا حق ر ت ك م حديث البخاري المسلم سابعين الف يخشوا الجنة بغير فذكر يخشوا حسابه العذاب صفاتهم التوكل و رسولة ا يا رسول قال أما الذين منهم ينهم ي س لا ر ن يعني, لا يعني لا يطلبون يعني الرقية ايه ي لا هو ده ش ا طالب الرقية حرام, لا مش حرام, الرقية مش حرام لكن يخرج الانسان من دائرة السبعين الف الذين ألف ل ي د خ وعشان ن الجنة حساب ا ل بغير و ذ ا ب و ع ك د ه ب ق و ل ل إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي يريد محدش يطلب ح و أخون منه ا ل ر ق ي ة أ ن ت ل م ا تشوف أ خ و ك خش ع ل ى طول و ر ق أ خ و ك و ك ر م ه ب ا ل ر ق ي ة د ي ت ر ب ن ا يبارد ف ي ك وهو كمان ي ربنا ي ك يبارك ل ن م أنهم ف ي ت يتشاءمون ط ي يعني ر و ن لا و ل القصر يكتوون ع ى ربهم لعمران رفض الكي رضي وارضاه بن الله عنه المدلي يتوكلون الحصين الكي فصلنا ل ا اللي بعده لسيدنا وحبيبنا يعني الصحابي الجليل أبي أبي عارفين لأن حبيبنا صلى الله عليه أبي يا يا أبي سعد سعد الدعوة لسعدن دعاك سعد دعاك دعاك دعاك فسعد بن بن كلنا لأن بن وقاس وقاس مجاب الله قال اللهم استجب إذا وقاس استجب、دعاك. فكان مستجاب وقاس أيامه صلى وآله وسلم رب رب كده لو آخر في عميا بصر وكان ب يعيش خارج م ك ة فعاد إ ل ى م ك ة في آ خ ر أ ي ا م ه فلما وصل إ ل ى م ك ة كل أ ه ل م ك ة ط ب عرفوا ا ع بقدوم سعد بن ابي و ق ا س ففرحوا جدا فكان يخش عليه ي صغير ب شاب عبد الله بن السائب دعوه فتقدم اسمه الله ف قال, قال يا عم و انت ل ل ه إ ي يحدث الذي يعني يجعلك لأعجب قال مما ما ع عم ج ب بنيا يا يا قال ن أ تدعو ت للناس فاستجيب الله عز جل دعاءك ألا تدعو الله أن أنت أن الله الله جل عليك بصرك؟ شوف الكلام الفعلا هو كلام للناس يا سيدنا ساعة للناس وربنا دعائك ربنا إن ربنا يرد عليك بصرك. فقال تدعو تدعو بيستجيب تدعو يرد يرد عز يعني شوف هو منطقي بنيا عليك يا بصرك بصرك ثم قضاء الله عندي احب إلي الي من أن أنا أسأله أن أسأله رجوع ع بصر د ه مش م ن أن الإنسان ا يا جماعة ه لم ل ط بصري من ربنا أن ربنا يرد ب علي ر حرام الرضا لأمر ولقدر القصر د ده سيدنا ساعد بعدين علي عفيته وتعالى تعالى لكن مقابل والتسليم الله الله اللي في نشوف سبحانه أن كان وقاس قمة الحقيقه هو قصر مش مكتوب عليه اسم حد ابن الملك الزبير الابتلاءات كلها اتقطعت رجله ومات ابنه ان يواسي سيدنا عروة بن الزبير عبد بن وبعدين فحب بن نزل عنده عروة عروة دي محمد حصل له رجله هو ضيف فطلب من واحد من الناس اللي موجودين في ح ا ش ي ة ا ل ق ط ر قال له ابحث عن رجل مبتلى ي ح ف ي قصته العروه ة بن الزبير عشان نصبره يعني لكي الان نازل نازل الصفر قبيلة قبيلة عطس معهم في, في بيستلاحوا شوية فقالوا إن هناك رجل ع ن ي ليه ق ص ة مؤثرة نسمع فسمع جدا جدا قال يعني قصته. فسمع الوليد قال ا قصته يعني هتو ب ن عبد الملك قصة هذا ا ل قصة ر ج ل فاستحب أو فكر كده ان ا يسمعها ا ع ر ا بن زبير لان قصه الرجل كانت ف قمه ا في كنت من ا ل ن انا كنت من ا س ق ب ل ا عبس ك ن ت غني جدا جدا عندي من الشياه بالالاف وعندي من ا ل إ ب ل بالالاف وعندي من البقر بكذا وعندي وعندي من ا ل أ م و ا ل ما لا يعد ولا يحصى وعندي أ ر ب ع زوجات وعندي مش عارف حوالي ثلاثين ولد وبنت و ع ن د ي يعني خيرات الدنيا كلها قال فخرجت للصيد فلما طفلا السيلة قد قرب الديار وقتل الدواب وقتل كل أهلي ولم شيئاً إلا شيئا عدت وجدت قد يبق قرب صغيرا من اولادي وجملا يعني فقط ما يعني كله مات السيل جه وكان اهله نايمين التلاتين ولد والزوجات اللي أربعة كلهم ماتوا اربعة على كلهم حمله مفضلش طفل صغير. السيل موصل على جزع نخلة وفضل نخلة سبحان الله وجمل ربنا ن ج ا من بين هذا الكم الهائل من الخراب قال فبينما ل وقلت الحمد لله إن لله إلي اللهم م م ا استرجعت رجعت رجعون أجرني يعني في ي إن ص ت و أ خ ل ف خيرا منها وأردت أن أدرك انا ل ل فبيقول ج م أردت أن أدرك ل ل ج م بيقول فوجدت بروح ألحى اعد ل ل أنت بروح الأول فروحت ش ا ابني اللي هو الطفل الصغير ن فبينما أنا أجيب أ هو قال ع حتى أ د ر ك ابني و إ ذ ا بالذئب يسبقني و ي أ ك ل الولد الزئب هذا الرجل ويروح واكل يصبك ويروح ط فقلت ل الصغير إ ن اجيب لله نرى و ن ا لخلاص ما اكتملت ق الجمل فقاله قلت ي ب بس ا ل ج أ و ا ل ن ا ق ة ديالي ت حتى أ ح ت ر ب ه و ل ب ن ا ه واشربه و ع ي ش بقى اقض حياتي بيها عم بصري. ففقد ل ه و م ل وأولاده وكل ه ودوابه بصره شيء حتى بصرة. فقال له الوليد ا بن عبد الملك فكيف وجدت نفسك قال احمد الله على كل شيء احمد الله والله لو خسف الله بي الارض او امر الجبال ان تطبق فوق ر أ س ي او امر البحار ان تبتلعني سبب ي ظ ي م ة جدا ا لعوره ب ا ل ز ب ر رضي ارباو الحقيقة نعمة التسلية نعمة عظيمة الله ان عنه نعمة نعمة جدا ان ا ل إ ن س ا ن لما يبتلى ابتلاء معين إ ن ه يشوف غيره مبتلى بنفس الابتلاء فيصبر مش هيفرح في مصائب الناس لكنه يصبر ويتسلى بما يحدث للناس إنه فلان ناس فلان ابنه حصل له كذا طب ما ناس أبنهم نعمة من النعم هو أباها له برضه وهكذا مش مات ما ماتوا ما عظيمة ينعم أعظم الوحد أبو أصيبوا وجل موجود الكوكب اللي كذا فالتسليع جدا التي الله بها حصل عباد أصيب كتير كتير في طب طب لكن كان أعظم قصر الرضى هذا عز على بقى ما هوش, ما هوش قصر سيدنا أ ي و ب ولا قصر سيدنا عمران و ن الحسين ولا قصر احد كان أ ع ظ م قصر هو قصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أ ر ض خلق الله عن الله جل وعلا كان راضيا في الغنى والفقر كان راضيا في السلم والحرب كان راضيا في ا ل ص ح ة والمرض كان راضيا في ا ل ش د ة والرخاء يعني عانى النبي من م ر ا ر ة ا ل ي ط م وكان راضيا عن الله اقترض خ ت ح ى ما الضقل يجد ي راضيا يربط بطني من الجوع بأبي هو وأمي ونفسي الطم وكان الله كان الجوع الله وكان راضيا الله اقترض على صلى عليه وسلم من هو وروحي عن عن حذر شعيرا من رجل يهودي و ر ه ن د ر ع ه عنده على ثلاثين صعب من شعير وكان راضيا عن الله كان يمر عليه ثلاثة أيام لا يجد حتى رضيء الخبز من الشعير وكان من عن يمر عليه يجد يوم ماتت الله أن مات عمه أبو حتى رضيء ويوم طالب كان راضيا عن الله يوم ان طرد من م ك ة صلى الله عليه وسلم هو أ ك ت ب ويقول والله إ ن ك لاحب بلاد الله إ ل ى الله و إ ن ك لاحب بلاد الله إ ل ى رسول الله ولولا ن قومي اخرجوني منك ما خرجت كان راضيا عن الله يوم ان ابتلي بحادثه ا ل إ ف ك كان راضيا عن الله يوم ان ذهب إ ل ى الطائف وضربوه صلى الله عليه وسلم وكان راضيا عن الله كان راضيا عن الله يوم ان ضرب في غ ز و ة أ ح د وكانت ن ر ر ت ب ت ه وشد ج ب ي و ن ز ف الدماء م ن جسد وسلم الشريف الله ا صلى عليه و ك ن ت ن ت ي ج ة كل د و ت بعد كل هذا الرضا ولسوف يعطيك ربك فترضى فالنبي في في الله المولى النبي الله الله الجنة ألا وهي الوسيلة كما ثبت في الحديث الذي رواه ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا صلى عليه وسلم جل صلى عليه وسلم وجعل له منزله منزلة مسلم صلى عليه وسلم بأن عن أن ثبت يعطى يرضى وهي يقول حتى وعده عز أعظم عمر سمعتم مثل ما يقول ثم ثم صلوا عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك علي ه اللهم صلوا وسلم على محمد وزدوا بارك حبيبنا ثم صلوا صلوا صلاة صلى علي عليه الله عليه واحدة بعشرة فإنه من ثم سلوا الله لي الوسيله يعني ا ل ه م ارتفعت في قلبك كده وناوي تحجز قصر كبير في كوكب الرضا ولا لسه مش ناوي اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم عجبا لأمر المؤمن ان ل م م ؤ إن إلا إن وإن للمؤمن فكان فكان أمره لأحد أصابته أصابته خير صراء شكر فكان خيرا له وإن ضراء صبر فكان خيرا كله له له له ذلك وليس و عظم ن كانت أن النبي د الترميز الله لعيش صلى عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع الاتنين م عظم بعض مع ع البلاء وإن الله إذا أحب قوما فمن رضي فله الرضا ومن إذا فمن الله اتلاهم الرضا الصغط فله فله أحب رضي سقط أ خ و ي و ا ح ب ي ب ي عايز اقولك ح ا ج ة إ ن رضا ربنا عني وعنك أ ع ظ م مليون م ر ة من ا ل ج ن ة نفسها قال جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ومساكن ط ي ب ة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أ ك ب ر ذلك هو الفوز العظيم. الله ف و ز ا ع ظ ي م ا ل ل شوفها يقول لك آ ه هي جنات بقى في جنات عدن ورضوان و و لكن من الله أ ك ب ر ذلك هو الفوز العظيم ولذلك وإياكم فالمولى وجل وتعالى الودود الحديث ومسلم إن أهل الجنة لما يخش الجنة يا رب جعلن صحة سبحانه في يخش يا أن منهم رب عز وقال أ ه ل ا ل ج ن ة يا ق و ل ي أ ه ل ا ل ج ن ة هل ر ض ي ت م ف ي ق و ل و ن وما لنا لنا نرضى وقد أ ن ج ي ت ن ا من ا ل ن ا ر و ا ت خ ل ت ن ا ا ل ج ن ة ف ي ق و ل ج ل و ع ل ا أ ل ا أ ع ط ي ك م أ ف ض ل من ذلك ف ي ق و ل و ن و أ ي ش ي ء أ ف ض ل من ذلك ف ي ق و ل ج ل و ع ل ا أ ن أ ح ل عليكم ر ض و ا ن ي فلا أ ص خ ط عليكم بعده أ ب د ا أ ك ي د ح ض ر ت ك و أ ك ي د ح ض ر ت ك و أ ك ي د كلكم ت س أ ل و ا هو الرضا كان نوع الرضا ثلاث أ ن و ا ع أ و ل نوع الرضا بفعل ما أ م ر به العبد وترك ما نهي عنه العبد وده واجب إن أكون راضي هو ربنا أمرني أمرني بالصلاة الخمس بصلي وأنا ولا وأنا صاخت فدواجب لو لو أصوم لو عندي قادرة بالإجماع أنا راضي ربنا بالصلاة الخمس راضي صاخت أنا ربنا كان مال الزكاة تجيب أحج بصلي على أصلي إن أمرني أمرني أمرني أمرني أمرني مستطيع أمرني أن كنت كنت أرضى أزكي في أ م ر ن ي ب ن ا ج ا بحق كثيره فلابد ان أنا افعل الفعل وانا راض عن قدر الله وعن أ م ر الله سبحانه وتعالى نهاني عن شرب الخمر نهاني عن الميسر نهاني عن الخمر نهاني عن الزنا نهاني عن كذا نهاني عن كذا فلما فلا المتضجر مش وانا راضي مش أنتهي وانا أنتهي أنتهي أنتهي يعني متضجر فلا وربك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 الرضا بما قسمه الله عز وجل لنا من أ ر ز ارضاك ق برزقك أيها العبد حبيب ربنا ارضا أيها أيها الأقل حبيب. إرضا ربنا سبحانه وتعالى إدك سبحانه وليس واجبا و إ ن م ا الواجب في هذه ا ل ح ا ل ة هو الصبر بإذن الابتلاءات وحبيبي الواجب تصبر المستحب إلى إلا وإياكم عند أن أنت تصبر لكن المستحب ليك أن أنت الصالحين أن يجعلني وإياكم منهم تعالوا تشوف النبي عليك عز تعالوا عليه وسلم علم درجة ولا الرضا أولياء الله الله الله لك يصل أسأل وجل صلى وسلم الأمة ترضى أخوي تشوف إزاي إن هم يعيشوا حالة الرضا ا ان يعيشوا ي هم ح ة ا ل في الثلاث انواع دولة الرضا بفعل ما, أم... ما امر به العبد وترك ما نهي عنه والرضا ن الثاني و ع ا ل بما قسمه الله عز وجل من ارزاق والرضا ن و ع الثالث ا ل عند الابتلاءات و باوامر الله ونوهي ل الرضا الله حاجة في الحديث الذي رواه مسلم أنه الارض وقالوا إ ن أنفسكم تبدوا تخفوه يحاسبكم به خبر البيض أو ما الله يا في ش ذلك على أ ص ح ب ا ن ب ب ي ف ذ ه إلى ل ا ن ب يا صلى ل ل عليه وسلم قالوا ه يا رسول الله كلفنا ما نطيق كلفنا الجهاد والصيام و ا ل ص ل ا ة وكذا ونزلت ولا أتريدون تكلون وعصينا قولوا وأطعنا ربنا وإليك المصير فقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك نطيق أن بني سمعنا سمعنا غفرانك ربنا سمعنا غفرانك ربنا فنزل تلك الآية فقال مثل قالت إسرائيل بل المصير المصير التخفيف ما الله نفساً إلا فكانت ا نفسا ل ه وسعاه إلا ا ل م ح ا س ب ة في ا ل ب د ا ي ة على حديث النفس ف أ ص ب ح ت بعد ذلك على ما يصدر من أ ع م ا ل العباد حبيبنا عليه عند كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبن الله كما ابو خارج صلى وسلم يقول كل أمتي إلا قالوا من ي أ ب ى يا رسول الله قال من أ ط ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أ ب ى ا ل ص ح ا ب ة رفعوا شعار سمعنا واطعنا غفرانك سمعنا وأطعنا ربنا و إ ل ي ك المصير بقى أول درس من النبع أبدا سبحانه بقى الصحابة ربنا على وتعالى ده درس حد واحدة إنهم والنهي الله هو أول الأمة للأمر أمر يمتثلوا ولا يعترضوا أبدا على أمر الله شفون صلوات السلام قال ليه علينا فرض خمس من من ما كانت إزاي كفاية يعيش صلة、واحدة. فهو ليه ر ب ن النوع سبحانه ا و ت ع ى فرض ع ل ي ا الصيام ليه ليه؟ ما حدش قال الكلام ده بالعكس ا ليه ليه حدش ك ن ا يستزيدوا وكانوا يتنفلوا وكانوا يستزيدوا وكانوا ي ف ل فعل و ن الثاني م ح ب وجعلت كرة عيني كرة ف الرضا بما قصمه الله عز وجل من أ ر ز ا ك عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيعلم عليه حبيبنا الله كان الأمة كلها الزهد في الدنيا الله ألا الدنيا إن كده في يقول صلى صلى وسلم وسلم ملعونة ملعون ما فيها إ ل ا ذكر الله وما ولاه و عالما أ و متعلما لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه مال بأنعم أ ل الدنيا م ن أهل ا ل النار, فيغمس غمسة في النار ثم يسأله العزيز الغفار عبدي هل رأيت هل مر بك خير يقول لا والله يا ربي ما رأيت سبحان الله ن نعيما نعيما سبحان ا يا ما ر رأيت مر خير ربي رأيت فيغمس في عبدي غمسة ثم بك قط قط قط النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في الأخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم اليمن مما الدنيا الآخرة إلا الصحابة الدنيا يجعل فلينظر أصدعه في اليمن فلينظر يرجع. في يرجع في فذهد النبي علمهم إ ز ا ي يرضوا بقضاء الله وقدره من خلال أ ح ا د ي ث ج م ي ل ة خلت ا ل ص ح ا ب ة يشتهوا البلاء تخيل لما كان ا ل ص ح ا ب ة من د و ل ة كان يغيب عنه البلاء ل م د ة س ن ة فكان يحزن حزن شديد جدا ويقول ما لنا ك أ ن ه قد تودع م ل ن ا ك أ ن ربنا سبحانه وتعالى مش عايزنا سبحان الملك النهارده لو واحد ح ص ل ه بلاء يقول ليه يا رب ليه وليه مش عارف ايه وسبحان الله لكن القلوب ا ل ر ا ض ي ة عن الله سبحانه وتعالى كانت تشتهي البلاء قال صلى الله عليه وسلم عجبا ل أ م ر المؤمن أ ك ر ر الحديث م ر ة ث ا ن ي ة عجبا ل أ م ر المؤمن شوف حتى صدر الحديث بكلمة عجبا لأمر المؤمن ان ل بكلمة ح د ي ث امره ل أ المؤمن م إن أ ر كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له يقول صلى الله عليه وسلم ان يكون د ا ل ب خ ا ر ي م ن أخذ ا ل ل ه ص ف ي ه حبيبه م و ن أ ه ل ا ل د ن ي ا فصبر و ا ح ت س ب ل م ي ك ن ل ه ج ز ا ه الله ع ل ي ا ل م ن لك ص ل ا الله ع ي ه وسلم ي ك ن لك صلاه الله عليه و س م ي ك ن لك ص ا ل ل ه عليه وسلم يكون لك صلاه الله عليه وسلم ي ك ن ل ه ج ز ا ء ع ن د ا ل ل ه إ ل ا ا ل ج ن ة و ن ح ن ن ع ل م ج م ي ع ا أن ح ب ي ب ن ا م ح م د ص ل ى الله عليه وسلم ب ك و ب ك ا ء م ر ي ر ا ع ن د م و ت ا ب ن ه إ ب ر ا ه ي م ع ل ي ه ا ل س ل ا م فقال ل ه عليه و ص و أ ن ت تبكي يا رسول ا قال تلك ر ق ة يجعلها ل ل ه في قلب من يشاء من عبادي و إ ن م ا يرحم الله من عباده الرحماء بنا من ر ح م ة الام بطفلها الرضيع اعلم ان رحمته و ا س ع ة كل شيء اعلم انه غني عن عذابنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا شكرتم عليما محتاجين ان ح ن ا نحس بالمعنى الجميل ده ان ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلينا من اجل ان يعذبنا وانما من اجل ان يطهرنا ومن اجل ان يقربنا ومن اجل ان ينقينا من الذنوب والمعاصي ن ومن أهل الرضى الذين كل عن الله بقضاء الله بأمر الله ونهي الله عن أرزاق الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يجمعنا ورضا ورضا ورضا وتعالى وياكم امتلقت قبهم بأمر دائما اهل الرضى رضا الله بقضاء الله الله الله ارزاق الله الخير تعال كل على لكوكب ا ل أ ر ض بعدما عشنا أ ج م ل لحظات مع كوكب الرضا وعشنا في وسط هؤلاء الذين رضوا عن الله ورضي الله عز وجل عنهم إن إله إلا أنت. أستغفرك إليك معيدنا تاني نعيش نجوم يعيشين أن يرزقنا نعمة سبحانك أن أنت نبينا شاء أشهد الله جداد هذا الكوكب الله الرضا اللهم لا الله الله والسلام الله وبركاته خلق جميل أسأل وجل لكم وصلى على وعلى آله وصحبه وسلم وأتوجه وصحبه بكرة كوكب برضو وبحمدك بحبكم أستغفرك عليكم ورحمة مع مع ومع محمد عز في في 《「すてき